فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ شوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من فريا الديان صاديا قال اني عبد الله اتاه الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وانصرني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن كون فيكون وان الله ربي وربت تعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب بينهم فويل للذين كفروا يَوْمَئِذٍ مِنْ عَظِيمٍ أَسْمَعُ بِهِ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ